اذ ذا يسكن معالي قوار معه ضيقي يا صنت ضايق إلا صدر السماغم وبروك وابعدت معهن عن عيون الخلايا أود أحزاني على مرتع النور وارق لوماني مع الناس بحلم بحلام بهاللحظة دقايق وبافوق وبابع عمري واشتري هالدقايق